بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إلى فهم رحلة الشتاء والصيف فليعقدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف